Dusturna, dusturna, dusturna Al Quran. Man yang taat tiada yang menjadi lawan saya Syaitan. Dusturna, dusturna, dusturna Al Quran. وفداء أرواحنا وقاتل ريحان وشهيدنا بدمائ في جنة الرضوان. داء أرواحنا وقاتل ريحان وشهيدنا بدمائ في جنة الرضوان. وهداية لشعوبنا ولكفر خذلان وشفاء لصدورنا وقلوب نيران. دستورنا دستورنا دستورنا القرآن. دستورنا دستورنا دستورنا القرآن. Mn yang takdirnya antamil aguhi syaitan. Dostur Nya, dostur Nya, dostur Nya Al Quran. Mn yang takdirnya antamil Islam na, dastur na, Quran na, furqan. Ayatou mauzouna min Rabbina al-Rahman. Islam na, dastur na, Quran na, furqan. Ayatou mauzouna min Rabbina al-Rahman. Qurbiyouna ayatou fi zilliy al-Ihsan. Wal-Adl minna Mn yang tadi an yantamil aguhi syaitan, dusturna dusturna dusturna Al Quran. Mn yang خصومنا في ظلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران خصومنا في ظلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران دستورهم أهوائهم وشريعة الخرسان أمثالهم قد دمروا في غاب الأزمان دستور دستورنا دستورنا القرآن دستورنا دستورنا دستورنا القرآن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 من يلقظي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يلقظي أن ينتمي loعدوه شيطان وخصومنا في ذلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران وخصومنا في ذلة وزعيمهم شيطان وكبيرهم وصغيرهم في غيه حيران دستورهم أهواء وشريعة القرص Amalan mereka telah dihancurkan di hadapan langit. Dosturna, dosturna, dosturna Al Quran. Dosturna, dosturna, dosturna Al Quran. Siapa yang berani menghantar musuh syaitan?